وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلة.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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا بَغَاءَ إِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بعد الموت لا يقولن الذين كفوا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسون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 إنه لا يأوس كفور، ولئن إن أفقناه نعماء بعد ضرّاء مسّته لا يقول إن ذهب السيئات عني.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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضًا مِّنْهُ حَائِدًا إِلَيْكَ وَضَائِقًا بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْكَ نُزُلٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ 119. والله على كل شيء وكيل 110. أم يكونون افتراه 111. قل فأتوا بعشر سبر مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن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 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يمخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى فِينَةٍ مِرْوَبْهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامَهُ وَرَحْمَهُ أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريك منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 119. في الآخرة هم كافرون 110. أولئك لن يكونوا مؤجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاحما والاصم والبصير والسميع 129. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 120. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 121. إني لكم نثير مبين ألا تعبدوا إلا الله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 ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم ان ميئذا من الظالمين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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجدال وَنادَى مُحُنُ ابْنَهُ وَكَانَ فِيهِ مَعْذِرٌ يَا بُنَيَّ كَمَّا عَلَى وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا لا يُمَلِّيَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إلَّا مَعْرُوفٍ وَحَالَ بَيْنَهُمْ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِيمَ أَكِي وَيَا سَمَاءُ وَقِلِعِ وَغِظَ الْمَاءِ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 111. قال يا نوح إنه ليس من أهلك 112. إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم 114. إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك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 119. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون 110. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون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 قال إنّي أشهد الله وشهد أنّي بريء من ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تغيرون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 وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاهُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَزَابٍ غَلِيرٌ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 ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب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 قال يا قوم أعيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تفسير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 فعقها فقالت متى في داركم ثلاثة أيام؟ ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه من وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّلْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ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 ما رآ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوق وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومنه وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلت آل ب وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب 111. قالوا أتعجبين من أمر الله 112. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 113. إنه حميد مجيد 114. فلن ما ذهب عن إبراهيم الروء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيد يا إبراهيم أحرض عن هذا إن 119. وإنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود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 119. أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد 111. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد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 117. وما هي من الظالمين ببعيد 118. وإلى مدين أخاهم شعيدا 119. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود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 قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتقتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 129. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاهب وارتقبوا إني معكم رقيب 119. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا 110. وأقذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في بيارهم جافمين كأن لم يغنوا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 ذلك من أنباء القرآن قفه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أُغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ نَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَكْبِيرٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ضَالِمَةٌ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 وَنَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَحْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ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 ما يعبد هؤلاء؟ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإن لم وفوا نصيبهم غير من 119. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب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 وأقن الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات اذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَطِيئِينَ هَوَنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ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 وَكُلَّنَّ قُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْدَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوَعِّرَةٌ وَفِكْرَانِ الْمُؤْمِنِينَ